إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت املا خفيفا فمرت به طلب أثقلت اسال الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين طلب ما صالحًا جعل له شركاء في ما أتاهما، فتعال الله عن ما يشكون، أيشكون ما لا يخلق شيئاً ماهم يخلقون. ولا يستطيعون لهم نفرا ولا أنفسهم ينصرون فإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أبعوتموهم أم أنتم صامتون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 أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كيدون فلا تنظرون